الحمد لله رب العالمين العالم بالسر والجهر ومحصي قطرات الماء وهو يمشي على النهر اللهم لك الحمد أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم لك غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمعت نقه ومن سكت علمت شره ومن عاش فعلمك رزقه ومن مات فإليك منقلبه أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب يا كاشف الكربات ويا مستمع الدعوات ويا راحم العبرات ويا مطيل العقارات يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضررين في الظلم وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين المبايعين القائلين نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما رضينا بدلا اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غضاض واعلموا أن الله مع المتقين أيها الذوا هل أنتم خرفان؟ سؤارا بسيطا جدا وفي نفس الوقت قويا وعميق وللإجابة على هذا السؤال ما الفرق بين الإنسان والخرفان إن السؤال موجه لكم وليس لغيركم تخيلوا معي أيها الإخوة فكروا ماذا يمكن أن يكون الفرق بين الإنسان والخرفان قد يقول قائل منكم أن الإنسان إنسان وأن الخرفان خرفان وهذا صحيح ولكني أريد توضيح أكثر قد يقول قائل الإنسان بشر والخرفان حيوان وهذا جميل وقد يقول قائل الإنسان يفكر بعقل والخرفان لا عقل لها وربما يقول آخر الإنسان يقول والخرفان تقاف وأتخيل أن إنسانا رابعا يقول الإنسان لديه القدرة والإبداع والنشاط والقوة والحيوية والخرفان محدودة العطاء وادعة غليلة وأظن أنه سيفكر آخر فيقول الإنسان يذبح الخرفان والخرفان لا تذبح الإنسان وأتوقع أن يكتشف آخر أمراً كما اكتشفته أنا فسيقول الإنسان دائما مرفوع الرأس ينظر إلى السماء شامخ الجبين بينما الخرفان مطأطأة الرأس إلى الأرض لا تستطيع رفع رأسها إلى السماء فهي ذليلة دائما بعد هذه المداولات والنقاشات والمقارنات اكتشفت أيها الإخوة ولأول مرة حقيقة أننا خرفان ولكن من بعد الأمانة لست أنا المكتشف لهذه الحقيقة العظيمة القصيرة بل إن مكتشفها هو وزير الخارجية الأمريكي في تقريره الأخير الرسمي المعلن والذي قال فيه إن شعوب الخليج يمكن أن نسميها بخليج الخرفان وهنا أعددت النظر في كلامه لماذا الخرفان تحديداً؟ في كلامه الرسمي الدقيق أيها الهقوة هو ليس رجلاً عادياً بل إنه رجل ثاقب النظر والبصر وبطبيعة الحال أعادني كلامه هذا الخطير إذا شريط الذكرى قبل قليل والمحاورة التي ذكرتها قبل لحظات الخرفان هادئة وادعة الخرفان لا تفكر لا تخطط، لا تعرف الدراسات الاستراتيجية الخرفان لا تتدخل في السياسة ولا في الاقتصاد، ولا في الإعلام الخرفان تأكل تشرب تنام الخرفان تمرح تلعب تتمشى الخرفان تضرب تربح تشنق، تعلن الخرفان تقاد تسير تحصل الخرفان ضعيفا لو استمعت هزيرة لو تكعت بد لأنها لا تملك قوة القرار والذي فهمته أيها الضعوا من كلام هذا المسؤول وصويبوني إن أخطأ أنه يقصد أنكم يا شعوب الخليج خاصة شعوب غافلة لا هي ساذجة بسيطة مترفة بلها غبية لا تفهم لا تخطط لا تفكر لا تدري أين المصير وأعلم صراحة أن هذا الكلام يغضبكم ويستفزكم وكأني أتخيل رجلا شهما من بينكم قوي مسلم صلب يريد أن يقول بشهام كلا نحن نسنا غربان نحن أيها المتآمرون وحوس نحن أفاعي سامة نحن صقور جارحة نحن وسود نحن نمور نحن زرافات نحن فيلا نحن ذئاب نحن غربان نحن نحن وأحيانا نحن قطط نصير، وأحيانا نحن أسماك نتعمق كالغواصات في البحار بعيدا عن الأعين وأحيانا نحن ناموس نمتص الدماء الكثيرة، وأحيانا عصافير تغني وأحيانا خرفان وما بها الخرفان فالخرفان كما يقول المثل غلابة والخرفان حلوة وسوق الخرفان هو الذي يمشي في اليوم أيضا أن يستنسخ المسلمون إلى خرفان كأني أسمع بذات هذا المسؤول نفسه يجيب بصراحة عنكم فيقول نحن الغرب نحن الغرب نخطط من عشرات المستثنين وأنتم أيها المسلمون كالخرفان غافلون لا تعلمون شيئا وإذا علمتم لا تعرفوا ماذا تعملون عندما دخل أجزاءنا بقيادة شيخنا وإمامنا المبجل وقدوتنا هؤلاء إلى أرضكم التي تحاولون أن تدافع عنها اليوم وهي أرض بغداد عاصمة العراق عندما اقتربنا منكم وسمعنا أن لكم في خلافة إسلامية عباسية بينكم تماسك وترابط وجهاد وفتوحات إسلامية لما وصل الخبر إليكم. لم تُحرِّكوا أيها الشعوب ساكِنًا علما أن المعلومات عندكم كافية والتقارير واضحة ومعلنة أخبرناكم بقدومنا لإبادتكم ونهب ثرواتكم في أرض بغداد ومع هذا لم تفعلوا أيها الشعوب أي شيء حتى أن أجدادنا بقيادة شيخنا المعظم غلاده لما وصل إلى قصر الخلافة الإسلامية المبجلة العباسية كان الوالي يتأمل ويتدبر ويقشع في رقص جوار حوله. جاءه الخبر عن قدومنا. المعلومات عنده سرية دقيقة. فحرك إصبعه وقال ليس هناك ما يدعو للخطر. وإبّه بعد قليل يرى جارية التي ترقص بين يدي قد أصابها سهم الغرب فسقطت قتيلة. فصاح وإسلامان فلا وإسلاماء ولا بطيخاء فانهد السقف على عرشه واسألوا فطعاءكم وعلماءكم ومؤرخيكم سلوا ابن كثير إن لم تصزقوا كلامي في البداية والنهاية سلوا ابن الأثير في كتابه الكامل سلوهم هل سصروا ما حدث إلا قدمائهم ودموعهم قبل محابرهم كيف أتينا وهم يعلمون ولم تحرك الشعوب المجاهدة وإي شيء وهل تذكرون أيها المسلمون في الوقت القريب أيام الخلافة العثمانية عندما دخلنا إليكم وأنتم مجتمعون تكادون أن تسيطروا على كل العالم بفتوحاتكم الإسلامية وأصبح اسمكم مجلجلا في كل الآفاق حتى استطعنا أن ندخل عليكم إلى المسارح الدينية والموشحات الأندلسية الغنائية وسجلنا رسميا في بلادكم جمعية الاتحاد والترقي الذي في ظاهرها حل القضايا الاجتماعية والنسائية ورعاية المواهب الإنسانية والتطويرية وباطمها الفلكلور والغناء والرقص وتبادل القبولات والإعلانات والجلسات الحمراء حتى أن زعيمكم السلطان عبد الحميد نعم الذي وقف ضدنا عندما حاولنا إغراءه من أجل قضية تسليم القدس ومفادهه وأن يتنازل عنها بملايين رفض وأغضبنا جميعا وأهان كرامتنا عندما قال إلى رئيسنا اليهودي هيرزل، انصح الدكتور هيرزل بأن لا يتخذ أي قطوات جديدة في هذا الموضوع فإن لا أستطيع أن أتخيل أن شبراً واحد من أرض فلسطين يذهب لغيرنا فهي ليست ملكي بل هي ملك الأمة الإسلامية لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم وإذا مزقت دولة الخلافة يوماً فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا تملك إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على طيب الحياة السلطان عبد الحميد إسطانبول 1901 ميلادي 1300 للهجرة إنه كلام أيها المسلمون كما ترون خطير ولكني أعلم كما كذب سلطانكم عبد الحميد في مذكراته بخص يده وهي مطبوعة تعرفونها وقرأها كثير منكم أنما عندنا سطونا على أرض من دياركم في أرض الخلافة كان السلطان يقول رئيس الجنة دعني مع ولدي نلعب ونتدرب على البيان إنه كلام متناقض يتكلم عن قضية القدس وعدم تسليمها ثم ها هو يرقص ويغني وقد سحبناه وسجناه وجعلناه في سجن لا يقرأ شيئا أنتم أيها المسلمون خرفان تكلمنا لكم عن قضية سايكس بيكو المؤامرة المجتمعة من الغرب عندما فرقنا بلا وجعلنا لها ألوانا وحددنا أوقاتا ومع كل ذلك لا تعلموا ولا تصنعوا شيئا بروتوكولان فكما صهيون استطاع البعض أن يأخذها من أدراجنا السرية فوصلت إلى علماءكم ومشايخكم ودعاتكم انتشرت أخبار بروتوكولان فكما صهيون وأننا نريد تخدير أمتكم الإسلامية عن طريق الرقص والغناء وكثرة المباريات علمتم بهذا ومع ذلك لم تصنعوا شيئا وإلى هذه اللحظة في كل بيوتكم أنتها المسلمون قنوات حضائية تتابعون الأخبار والمسافقات والملايين كأنه لا آخرة عندكم وكأنه لا عبادة ولا فريضة ولا مراقبة مشكلتكم تتكلمون كثيراً عن العلماليين والحداثيين وأظنكم أنكم أنتم العلماليون والحداثيون لا تراقبون الله لا في ليل ولا في نهار ولا تعبدون لربكم حق العبادة كثرة الرشاو والغناء والرقص وحتى الخدع التي تكون بين الأزواج والأولاد والبنات وتشدد بين الدعاة وقلبة العلم وأهل الدعوة والإصلاح المشكلة بصراحة أيها المسلمون أنكم تعقدون مؤتمرات ولقاءات واجتماعات على جميع الأصعدة المسؤولين والعلماء والدعاة والمراكز الإسلامية تؤلفون الكتب تنشرون التقارير تفرضون الشعر تنشدون الأبيات، ولكن أين أنتم ماذا تطبقون مما تفعلون مشكلتكم أيها المسلمون أنكم لا تخططون إلا في آخر لحظة اسألوا أنفسكم فاتشوا عن مشكلاتكم كمسلمين فاتشوا عن المشكلات الدينية والروحية والأخلاقية والاجتماعية والأسرية والمادية اسألوا أنفسكم متى يذاكر شباب المسلمين في آخر لحظة متى يكسب كاتبكم الإسلامي المبدع في آخر الوقت متى تحضرون إلى المواعيد هامة لا تتحركون إلا في آخر ثواني متى تتنبه لعبد جوارحكم وأنتم تقولون أن ملايثة عن أيمانكم وشمائلكم كثر لعبكم ولهوكم حتى أن أكثر من 140 قناة عربية إسلامية لكم كلها فجور وغناء ورقص إلا أقل من 1% متى تصل الفجر وقيام الليل إلا في أول يوم من أيام رمضان وحتى آخر يوم فيه وقبل رمضان بيوم وبعده بيوم لا تعرف المساجد كثرة المسلمين في صلاة الفجر ولا يعرف, اللي ولا يعرف الليل كثرة من قام منكم انظروا إلى صلاة الفجر أولادكم لا عمل لهم محترم ولا تخصص عندهم في الدراسة مطل تحبون الضر والصياح والخصام مع أولادكم وأزواجكم كأنهم عبيد وخرفان لكم لا تتعلموا فن التعامل الراطي والأسلوب الذوق والاحترام الإنساني للأولاد والأهل لا تتعلموا كلمة الحب والإفتسامة الطيبة كمثلنا تتركوهم للفضائيات يرون الابتسامات العربية والتي عند شواطئ البحار ثم تتكلمون عن الخيانات بين الأولاد والأزواج مشكلتكم كذلك أنكم تخافوا في الأزمات أهم شيء عندكم إذا جاءت حرب العيش والدقيق والرز والسم لا تفكروا إلا في أنفسكم تقولون همون الإسلام أي إسلام هذا همكم بطونكم وأهليكم همكم ماذا يقول عننا الناس حتى الصالحون والدعاة أصبحوا يخافون من تصنيف البشر لا تطالبون أيها الشعوب بحقكم ولا تقول لإنسان أخطأ أنه أخطأ علما أن رسولكم محمد يقول كما ذكر لنا سادتنا المستشرقون أن حديثه هذا صحيح إذا لم تقل الأمة للظالم يا ظالم فقد استودع منها تكلمنا لكم في تقارير مطولة أننا سنذهب إلى الشيشان وذهبنا ولن تبعل شيئا وقد سمعنا بأنفسنا في مجلة المجتمع عندما قرناها أنهم سيقولون ستأتي الضربة على مدينة أخرى بعد أسوأين كأنهم نشروا أخبارا سرية عنا. فعلا في نفس الموعد تحركنا وقتلنا منكم من قتلنا. إما أنكم تقرؤون فلا تفهمون أو لا تقرؤون أصلا. انطلقنا إلى كل مكان. تحرك الهندوس وتحركت كوريا وتحركت كثير من الديار. ولا زالت في الصين الآن نحاول أن نخدرها لأن وراءنا أمر آخر هي أرض العراق المسلمة. أيها العرب أيها المسلمون وإن كنت رجلاً غربياً في سياسة عالمية كبرى أود أن أقول أننا قبل أكثر من عشر سنوات اجتمعنا مع بعضنا البعض فرأينا أن النفط في أرضنا المباركة العزيزة المبجلة بحاجة شهيدة إلى النفط الكثير فرأينا أن الأرض العراق أرض بغداد أرضنا التي سطى عليها هولاك من قبل هي أرضنا لذلك فكرنا كيف نستطيع أن نسيطر على هذه الأرض لقد قمنا بأعمال كثيرة وأرهبنا العالم كله لذلك أيها الشعب رأينا أن الاحتياطي النقص الموجود عندكم في أرض العرب هو 220 بليون برميل، ونحن بأنفس الحاجة إلى هذا الرقم الخيالي الكبير وإن أطماعنا لابد أن تتجه صوب هذه وأن أرض العراق كأرضكم أنتم في الخليج فيها نفس هذه النسبة وأنه بعد عشرين عاما أي تحليلا عام 2020 ميلادي ستكون حاجتنا إلى هذه الأرقام الضخمة من النقص، فاكتشفنا أن ثلاثين من احتياجاتنا موجود في الشرق الأوسط وإذا لم نفعل وإذا لم نخطط بأنفسنا من قبل فإننا سنعيش في ضياع وجوع ولم يحترمنا العالم إن تقاريرنا تثبت لكم أننا نتمنى منكم أيها الشعوب المسلمة أن تكونوا أصحاب وحلفاء وطيبين أهم شيء لديكم الرزق دعونا نفكر وفكروا أنتم في الأكل وفي الشرق أيها العرب أيها المسلمون لا بد أن تعلموا علم اليقين أنه قبل سنة تحديدا قلنا أننا بحاجة إلى عشرين ألف أمريكي وجندي يتحرك إلى أرض العراق قبل سنة كتبنا واكتشف هذا التقرير وتحديدا في الأسبوع الماضي وصلنا إلى هذا العدد لا أدري هل قرأتم أو لم تقرأوا الله أعلم بشأنكم وحالكم إنني أود أن أقول لكم أخيرا أننا لا بد أن نتحرك بقوة لأن حاجتها للنقط شديدة والشعوب لا تدري ولا تعقل بل هي غافلة عن ذلك تماما غفلة أيها الشعوب بقيت لنا ثلاثة أمور لم نحققها إلى الآن نريد أن نزرع الخلافة في صفوف الدعاء وتشويههم كما فعلنا بالرجل الداعية الواعظ المصري عندما كتبنا تقريرا لبريطانيا فمنعته من الدخول. نريد أن نغير من المناهج فبدأنا في بعض الدول وامتنع في البعض نريد أن يكون القرب بينكم وبين أولاك أمركم وبين علمائكم وشباب الصحوة فيكم نريد أحزاب معارضة لا نود التآلف والمحبة التي تتصنع بها في كل وقت نعترف أننا إلى هذه اللحظة لم نستطع أن نصنع شيء نتمنى ونتمنى أرجوكم إما أن تكونوا خرفان وهذا هو المؤمل منكم أو أن تكونوا شيئا آخر الله أعلم بتحدان أخيراً لا تستغرقوا من كثرة هذا الكلام وأنا مسؤول غربي وهذا الكلام معلن صريح معروف منشور مثبت ولكن أتخيل أنها ستكون مثل بقية الأوراق أوراق سايكس بيكو وأوراق كورتوكولاتكما صفلون تمر عليكم ثم ستكون ذكرى لأبنائكم أو الجيل الذي بعد بعد ثلاثين عاما أو خمسين أننا سمعنا يوم من الأيام خطبة من الخطب قيل فيها قيل لنا فيها هكذا فسمعنا وأصبتنا وأحجبنا أيها الأخوة ما هو المصير خرفانا فعل أم نساد أقول قولي هذا وأستغفر الله